بسم الله الرحمن الرحيم

don't

وَمَا <تصفيق>

الذين امتحن الله قلوبهم للقوا لهم مغفرة وأجر عظيم

الذين ينادونك من

أرج إليهم لكان خيرا لهم والله بطور رحيم

يا أيها الذين

وتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا

ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر

والله هو ليمحكيم وان قا يفتر ثاني من المؤمنين فاصفصلوا بين

فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاسلوا التي تبغي حسابا

people.

رم من

ولا تنابزوا بالألقاب بيت <تصفيق> الاسم الفسوق

وَمَن لَّمْ يَتُبْ

vaat von.

ma aqui him mai tai

Ah

is yeah.

والفاظ بكل شيء انه علي يمنون عليك ان

قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ

إن الله يعلم غيب في والأرض والله بصير بما تعملون